أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقلها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا.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 إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت تنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس بسم الله منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبغت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منصيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكني واشربي وقذي عينا فإما ترين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 يا اخت هارون ما كان ابوك امراسا وما كانت امك بغيا فاشارت لي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال ان عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مبارك اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي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 سبحان إذا قضى أمر فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون وأن الله رب وربكم فاعبدوه هذا صراط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 قال أراغب أنت عن يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن انه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون بغير دون الله وادعو ربي وادعو ربي اسا بدعاء ربي شقيا ألم تر أن نا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذابا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آتي الرحمن عبدا لقد حصاه وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا ثم تبع سببا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 في فيه ربي خير بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما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 نَمَّ يُومَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ أَذِكَّرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن يتخذوا عبادي من دنيا أولياء إن نا اعتدنا جهنم، بل الكافرين نزلاء. قل هل ننبئكم بلخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون، وهم يحسبون أن.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 وانم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات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 مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك ولا يشك في ربه أحدا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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أن نانات الأرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ينذرون ولا ان نفحة من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ليقولوا يا ويلنا ان كنا ظالمين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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء أو وذكر للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له مواكنون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن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 وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا كانوا يسارعون في الخيرات رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمره بينهم كل إلينا راجعون ثم يحمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه واننا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدبي يصرون وقد الوعد الحق فإذا هي شاخصة نبصار الذين كفروا ياويلنا في غفلة. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالبين. إن كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ حَصْبُ جَهَنَّمَ مَا لَهَا وَالِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهَا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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها, أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِرَبِّي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فَهَلْ اَتُمُّ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَاتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ دَرِيَ أَقْرِبُنَا بَعِيدٌ مَا تُؤَدُّونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكموا بالحق وربنا الرحمن, وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون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 قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه ان اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء آمرنا وفاردت النور فاسلك فيها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 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرننا آخرين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 لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَاتِ آبَاءَهُمْ لَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُوْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بلتيناه بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُم إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ عَنِ الصِّرَاطِ يَنكَبُونَ حَتَّى إِذَا أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ذرزخ إلى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّول فَلَا أَسَابَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَاءلُونَ فَمَنْ ثَقَوْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا خف لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغماء ونزل الملائكة تنزيلا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 لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصينا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك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 الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا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 ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعينه وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما.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 فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قال أفرائتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويستعيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم ما يحيين والذين أطمع أي يغفر لي خطيء يوم الدين رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في لافرين واجعلني من ورثة جنة نعيم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 في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم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 أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وَلِيُذِيقَكُم من رحمته ولتجري الفلك بِأَمْرِهِ ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه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 وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا, لظلوا من بعده فإنك لا تسمع وَلَا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا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 جعل من بعد قوة ضعفا يَخْلُقُ يخلق ما يشاء وهو الأليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم ما نلقد نبثتم، لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البحث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتموه بِآيَةٍ لا الَّذِينَ الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن إلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حقا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 قدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد مَا أحد مَا احَدٍّ مِن ولكن رسول اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الذين آل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 أرسلنا إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيلاً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعذاهم, ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله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 Thank yeah. you. أخاتهم ضحفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان اللَّهُ وَجِينا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا اولن سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها للحساء انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنى والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم وَهُمْ فلا يستطيعون توصية ولا إلى لهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال علل رائك متكئون لهم فيها فاكههم ولهم ما يدعون سلام سلام الرب الرحيم وانتاز اليوم أيها المجرمون.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 افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا الا اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان يبصرون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 افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لتنذر من كان حيا, حيا ويحق القول على الكافرين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 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا ليسا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, وأسلموا له من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن يا قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون, فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها, فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجْهُهُمْ مُسْوَدَّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّلَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يمسهم So لئن شركت ليحبطن عملك وهتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد من الشاكرين من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم في فيه أخلا فإذا هم قيام وهم لا يؤمنون ومغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون اسَئَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَإِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرضا تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم العاملين وترى حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وطبيا بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ما كان يلين حرشا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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ نَّدِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ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 ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فايشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور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 ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالبين لما رأوا العذاب يقولون, يقولون هل لا مرد من سبيل وتلاهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصونهم من دون الله.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 فَإِنَّ أَرَادُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ أَلَىٰكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَرْقَنَ الْيَسَارَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 ويُزَوِّجُكُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَكَأَيِّنَّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُرَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا, واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون سَنُرِيهَا جَنَّةَ الَّتِي وعد الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ من ماء فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن من غَيْرِ لم وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ من وَأَنْهَارٌ من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 وسخوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا الحلم ماذا قال آنفا وقبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم فقد جاء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 فاولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزمناه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم افلا يتدبرون القران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 يضيبون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانا وكرهوا رضوانه اضوانه فاخبط امالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرضنا الذي يخرج الله اضوانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم فلعرفتهم باسمهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل حتى نعلم المجاهدين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخبركم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن تبين لهم يضر الله شيئا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 ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا له وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء. وأنتم الفقراء ولو يستبذل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم والموت فكت فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك هذا نذير من نذرلوا لازفتي لازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله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 من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما النذر فتول عنهم يوم يدعو إلى شيء نكر خش عن أبصار يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث هم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا وقالوا مجنون وازدجر فنعى ربه أني مغلو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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 هل تا على مِنَ حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا مِنْ من نطفة نمشاج نبتليه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيلا إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجينا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيلا إنما نطعمكم لوجه الله إنما لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الرائك لا يرون فيها شمسا ولا عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويقاف عليهم بآلية من فطة وأكواب, وأكواب فضة قدرها تقديرا ويصبون فيها كأسا كأن مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسلة بلا عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضرا واستبرق وحلوا أساول من فضة وَإِذْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً أَوْ كَانَ مَشْكُورًا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فاصدر لحكم ربك ولا تقع منهم آف منو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبزحه ليلا طويلا إنها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 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أعد لهم عذاب نليما ألم نهلك الأولي ثم نتبعهم الآخرين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين في قرار مكين إلى قدر معلوم قدرنا فنعمل قادرين وإلوه يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أو وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم. وأسقيناكم ماء فرعتا ويل يومئذ للمكذبين انقلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انقلقوا إلى ظل في ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالا تنصر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون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 العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعما اغفر للذين تابوا تابوا واتبعوا, واتبعوا سبيلك وقهم سبيلك عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح منا بائم وأزواج وزرئيات إنك أت العزيز والحكيم وقيهم السئيات وقيهم السئيات ومن السيحات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا, فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكمه ونزل لكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يؤمن فدعوا الله لخلصنا له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُؤذِ لِيُؤذِ رَيُومَ ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميد شفيع يطاع يعلم خائنة لأين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الرَّصِيرُ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآخر وسعت أدخله على خير أول آل أشرت الأذان، وإذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء لَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا صيبا مِنَ النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب لفضيله <تصفيق> بالبينا